بوك تو شسدسيات شس ستة وستون ستة وستون بري واسنوات ضمائر الملكية واحد ضمائر الملكية واحد يا <تصفيق> مووويل أو سوي أنا يا الخاص بي أنا يا الخاص بي نمووزم ناست سوي كلوش أنا لا أجد مفتاحي أنا لا أجد مفتاحي نمووزم ناست سوي تستواني لستق أنا لا أجد تذكرة سفري أنا لا أجد تذكرة سفري <تصفيق> أنت كاف الخاص بك أنت كا الخاص بك <تصفيق> هل وجدت مفتاحك؟ هل وجدت مفتاحك؟ ناشيا سي اش سوية تستفنة ريستك هل وجدت تذكرة سفرك؟ هل وجدت تذكرة سفرك؟ ان يهو هو هاء الخاص به هو هاء الخاص به Vješ, gdje je هل تعرف أين مفتاحه؟ هل تعرف أين مفتاحه؟ Vješ, هل تعرف أين تذكرة سفره؟ هل تعرف أين تذكرة سفره؟ Ona je هي ها الخاص بها هي ها بها قد ضاعت نقودها قد ضاعت نقودها اي يي كريديتنا كارتا يي تييش وقد ضاعت ايضا بطاقتها الائتمانيه وقد ضاعت أيضًا بتاقتها الإئتمانية مي ناش ناشا ناشة نحن نا الخاص بنا نحن نا الخاص بنا ناش جدكو يخوري جدنا مريض جدنا مريض نشاببكه هي دراوا جدتنا بعافيه جدتنا بعافيه في فاس فاسا الخاص بكم بكم Kom, kun, al chás bykom, by Deti, kde je váš odsko? Ejna abúkom, ja atfál. Ejna abúkom, ja atfál. Deti, kde je vaša mamička? Ejna umúkom, ja atfál. Ejna umúkom, ja atfál.